فَلَذَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ كَوْلاَ كِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاه النصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْطَئَ نَفْقًا فِي الْأَرْضِ أَمْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَٰكِنْ سَاءَ ۚ أَلَمْ يَرَوْا عَلَى الهدى فَلَا تكون من الجاهلين